لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي للعلوم ي و يحشر أ ع د ا ء ا ل ل ه إلى ا ل ن ا ر ف ه م ي و و ز ع ن حتى ه شهد عليهم سمعهم حتى إذا ما ا ج ء وابصارهم شهد شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم و أ وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ا ا ق ل و you وهو خلقكم أ و ل مره و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم س م ع ك م ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و ذ ل ك ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ا ك م أ موسوعه النابلسي للعلوم ا ف الاسلاميه اسماء الله م ما بين ي م الحسنى وحق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن و ا ل إ ن س إ ن ه م كانوا خاسرين وَلَلَّذِينَ ك ف موسوعه ا لَا ت م ع ا ذ النابلسي ا ق ر آ و ل للعلوم ن الاسلاميه ك ه أ وقال الذين موسوعه النابلسي ي ن للعلوم ن الاسلاميه ه ثم ت موسوعه ل ي م النابلسي م للعلوم ي الاسلاميه م ل ئ ك ة تخافوا ت ولا ح ز أ ب ش ر و ا ب النابلسي ج ة للعلوم ل ك ف ي الاسلاميه ي ولكم ف ي ه النابلسي ما ت للعلوم ومن أ ح س ن ا و ل ه موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل ا س ن ف إ ذ ا ا ل ذ ي بينك ب ي ن و ه اسماء الله الحسنى موسوعه ن الشيطان ا ل ل ه إ ن ه هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م و م ن آ ي ا ت ه ا ل ل ل ي و ا ل ل ن ه ا ر و ش م س و ا ل ق م ر ل ا تسجدوا ل ل ش م س ولا للقمر و اسماء ج د و ا الذي لله خلقهن إ الله س ت ك ب ر و ا ا ف ذ ي يسبحون ن عند ربك ب ا ل ل ي ي والنهار س ب ح و ن له بالليل ى ا موسوعه ل ي النابلسي ا ء اهتزت و ر ت إن ا أحياها للعلوم م ح ت ا ل ذ ي ي أ ح ا ه ا ل ا م ي ه افمن يلقى في النار خير امن أم ياتي امنا يوم ن القيامه ى ف ل ن ع م ل و ا ما شئتم إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن بصير إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ا ل ذ ك ر ل م ا جاءهم وإنه ل ك ت ا ب ع ز ي ز Oh、uh -huh.